وله اختلاف الليل والنهار أ ف ل افلا تعقلون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الذي وله الليل والنهار وهو يحيي أ تعقلون بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا ا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أ انا لمبعوثون لقد اوعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل إن ان هذا إلا اساطير الاولين قل لمن ا ل أ ر ض ومن فيها إ ن كنتم تعلمون م و ل و ع ه ا تذكرون ق ل ن ا ب ا ل س م ا ا و ت ا للعلوم س ورب ا ع ا ل ا س ي ق و ل و ن لله قل ل أ ف ا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون س ي قل و و ن لله قل ف أ ن ا تسحرون بل أ ت ي ن ا ه م بالحق وانهم لكاذبون ما اتخذ, ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله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 قل رب إ موسوعه ا تريني ما النابلسي ا ل للعلوم الاسلاميه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 كلا ك ل إنها م ة ه و ق ا ئ ل ه النابلسي للعلوم الاسلاميه نفخ في و بينهم فلا أنساب ي ه موسوعه ا ل و ن فمن ث ق ل ت م و ا ز ي ن ه ف أ و ل ئ ك هم ا ل م ف ل ح و ن و م ن خفت م و ا ز ي ن ه ف أ و ل ئ ك ا ل ذ ي ن خسيروا فاولئك الذين خسروا أ ن ف س ه م في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار, تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم الم ن ا ر و ه فيها كارحون ألم تكن اياتي تتلى عليكم, عليكم. عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا منها ربنا أخرجنا موسوعه ن ه ا النابلسي ف ل خ س أ و ا ف ي ه ا و ل ا ت ك ل م و ه إ ن ه كان فريق من عباد يقولون, يقولون ربنا آ م ن ا فاغفر لنا وارحمنا و أ ن ت خير الراحمين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 قال ان لبثتم إ ل ا قليلا لو انكم كنتم تعلمون افحسبتم ان ما خلقناكم عبثا وانكم إ ل ي ن ا لا ترجعون م و س و ل ه ا ل ن ا ب ل س ا ل ل ع ل و ل الاسلاميه ه و رب ا ل ع ر ش ا ل ك ر ي م ومن ي د ع ل و م ع ا ل ل ل ه ه إ ا آخر ل ا م ر ه ا س م ا ح س ا ب ربه ه إنه عند ل ا ي ف ل ح ا ل ك ا ف ر و ن وقل و رب اغفر ر ح ى